عبر الفراتين تحيى الحدر و الشيعة الشيعة كتب هذا الشاعر عناسمون الموال من صغر واحمد الطيب كتب هذا الشعر كل الله حسين افرح وابتشر الغدير الفرحه اغلى من العمر من فرات الحبيبة بس فرحيه من فرات الحبيبة بس فرحيه يهنشي عتيك يا المرتضى يا ابو الحسن يهنشي عبر الفراتين عبر الفراتين عبر الفراتين تحية <تصفيق> الحضرة وشيعتي بعد تحيتين تحية الحضرة وشيعتي بعد تحيتين عبر الفراتين الفراتين ايج الغدير مبارك الكون ابعث رساله تهني الكون ايج الغدير مبارك الكون ابعث رساله تهني الكون تجمل تهني ابيوم الغدير من فراتن المحبه وبالاثير نبعث اجمل تهني الغدير من فراتن المحبه وبالاثير حنا طاح المصطفى الهادي النذير يهتف الحدر علي نعمل امير كل محب علينا للابد انت كل محب علينا للابد انت ولينا نرسل تهنئه لاغلى ولي من المحبين نرسل تهنئه لاغلى ولي من المحبين عبر الفراتين عبر الفراتين عبر الفراتين تحيه الحدره والشيعتين بعد تحيتين تحيه الحدره عبر الفراتين عبر الفراتين عبر الفراتين عيد القديم مبارك لكم نبعث رساله تهني الكون عيد القديم مبارك لكم نبعث رساله تهني الكون عبر الفراتين <تصفيق> للوطن ابعت أرق باقه ورد اكون مسرور واشوفك من سعيد للوطن للوطن حي للوطن ابعت ارق باقه ورد اكون مسرور واشوفك من سعيد راح يا بلاك تعد بالغدير علم الفرح والحزن يندم الجرحه الغديرعلن الفرح والحزن يقدم الجرح يظل بك الفرح والله ابد يا عراق الحسين يظل والله ابد يا عراق عبر الفراتين عبر الفراتين عبر الفراتين تحيى الحدر والشيعة بعد تحيتين حي الحدر وش يعدن يبعث تحيتين عبر الفراتين عبر الفراتين عبر الفراتين عد القديم مبارك الكون نبعث رساله تهني الكون عد القدير مبارك عبر الفراتيه علي قلنا <متدق> نروح حبك انا وكل هلي وعلى دنيا منكتب انت الولي على دنيا علي حق قلبه <متدق> على دلال الكتب انت الولي على دنيا واخر اشاتعلي في الاثير على الغرامي للابد انت امامي بالاثير على الغرامين للأبد انت امامي لما كنت المعتقد يا حيدر يا اصل الدين لانك انت المعتقد يا حيدر يا اصل الدين عبر الفراتين عبر الفراتين عبر الفراتين تحية الحدرة والشيعة بعد تحيتين تحية الحدرة والشيعة بعد تحيتين عبر الفراتين عبر الفراتين عبر الفراتين, عبر الفراتين insan al-dini al-qoum 'abr